اذا اقدمنا جميرنا تصنحنا بزعبه الاسراء والمعراج تبلكنكتسله الصدمه رسول الله عليه وسلم ربك اخبره مسبله ابحت ليلتي كمكه نابيت المقدس كم توقعزو البيت المقدس دماني نقول لهم انبياء صلات كم دسجدوهم امام كوينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم انبياء صلات اسجدوهم بذخرز دماني ابتاليتتي ادماني رس جبريل عليه الصلاه والسلام ناب شوعه سماي كم زي يبو كنزرب سنحنا ابتا حموشيت سماي بس احنا بزعبه نتم انبيا انت تراقبهم كم مزو هارون عليه الصلاه والسلام حومني موسى عليه الصلاه والسلام اب حموشيت سماي كم زبصو هارون عليه الصلاه والسلام كم راقبهم ترادينا ثم اورج به جبريل ثم عرج به جبريل الى السماء السادسه فاستفتح الى اخره بدحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاه والسلام نخد باليوم معنى نبشادي شيءتي السماء حفكم زبلو بدحرزي نخد نخد اتونبتا شادي شيءتي السماء كمزف قدو بدحرزي ماني خامسته بحلو جبريل عليه الصلاه والسلام انا جبريل اليوم من الله مسخا مستباهل ودما محمد الله وسلم محمدي لهم كم زملسو بدحري تفقد لهم ناب شاد الشيت السماء نخاتو فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم نموسى عليه الصلاه والسلام رغبهم فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه زي موسى سلام بلله ايلوم جبريل عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام بديحرزي موسى عليه الصلاه والسلام برسول الله صلى الله عليه وعليكم السلام الى ذهب وما وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح انت اقبرزقك صالح زغك حولنا كم اول صالح زغك النبي الى ام فلما تجاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال ابكي لأن غلاما و بعد بعدي يدخل الجنه من امتي أكثر مما يدخلها من أمتي ف موسى عليه الصلاه والسلام سلام الى امم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بجسم جبريل عليه الصلاه والسلام بخيه موسى عليه الصلاه والسلام بده عايزين تايدعوا تقي الله خمس ده عليه الصلاه والسلام انا زب كنزلوا بد ليش تي قلع الله صلى الله عليه الله نبي قوين مني حجسي تلائقم تم امه الله صلى الله محمد ماني بزحوم لجنه يعطوا قد امتين لعلي ايلم بخوم فكان بكاء موسى حزنا على ما فات امته من الفضائل لا حسدا لامه محمد صلى الله عليه وسلم ذللو شفقنا يهزبنا يهود يهود ادموني ذم متكبرين زياتهم بقى دحرينا ذلوا امه محمد صلى الله عليه وسلم كبانا للعلي جنى يا اتو ايلون بخيم شفقنا انتعو امه قبلون هزبكم لي دامر حسد لامه محمد صلى الله عليه وسلم يحسدوا ويلم ايكونوا حاشا وكله بل انما اغيهم ذو سبحان الله رب سبحانه وتعالى 40 سنه يتهون في الارض له اربع عام اتكسبت فيهم مسموسه عليه الصلاة والسلام اي تراقبون ذو كل عنادنا يهود تكبرنا يهود مصرايو بخيم لكن امه محمد صلى الله عليه وسلم بزحم جنازات وامه محمد صلى الله عليه وسلم يوم الهم زي شفقنا يهودنا يهزبهم زي تقبلهم زي يبكيون بري حسن ان محمد صلى الله عليه وسلم اي كونان ورب خبتهم جنه ذاته جنه الفردوس الاعلى ابرنا ثم اورج به جبريل ثم ارج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح إلى اخره فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن اب شوعتي مسبطح شوعتي سماء لا مقرشت ملائكه ف مباشره افقدم نقديبو جبريل عليه الصلاه والسلام من خامس بهلو انا جبريل له جبريل له بدحريومن الله مساخه مستباهله محمد صلى الله عليه وسلم بدهريزي ابتا شعوئتمس دي ابو ابراهيم عليه الصلاه والسلام اباس حن زد ماني ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء انبياء كابزرهم حتى الرسول الله عليه وسلم كابزرهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام موسى هم انبياء كابزرنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام يا موسى قاني حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين زبولم رب سبحانه وتعالى إن ابراهيم كان امير التوحيد ماته زقل سبحان الله ازياز وردم ابو الانبياء حتى خنددوم ايلوم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم resized درجه ماتم لعلم خانو ابو الانبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام بزيردانا مغنياتو شواع السماء ابوسني حاملتي وإبراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الرحمن. فقال جبريل هذا ابوك ابراهيم فسلم عليه ازي ابو قاء الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا ابومي أبو الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم سلام مسبلوهم سلام تام لسوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام بنحرزيلو مالتيو مرحبا بالابن الصالح انتا ودي صالح زهنكا الى امه مخنياتو ابوه مم زهن زلو كاب ذريانتم سلتولدوا والنبي صالح انت نبي صالح زهنكا الى امه وانما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الانبياء تكريما له واظهارا لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاه والسلام بزوم كلهم انبياء لازم كلهم انبياء خمس بصحوم زغبرون صلى الله عليه وسلم زيد ماني اتشرف ويدما كبرتناي الرسول صلى الله عليه وسلم كابزي نور دوه نخله منبياء دم خمسه زاهر ومالتي ابسمائز انهم زي اتوم شو ابشعات سميت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ابراهيم الخليل موسى نظر ظهري الى البيت المعمور عقوما غزيزا منير المعمور ابراهيم عليه الصلاه والسلام في السماء السابعة الذي يدخل كل يوم سبعون الفا من الملائكه يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون رب سبحانه وتعالى نزل ملائكه كن يقولوا سبع اشح يا عميان ابز بيت المعمر كم نعنا مالتي اتعبدون الله زبوتانا عباده زغبرلو زبزحلو مالتينا عباده از بيت المعمر نبلوا اب سماي الله لعن شوعته عليه الصلاه والسلام اب اغلو أبز بيت المعمور بيت المعمر توغزغزوم نيرم تحقوم اغزغزوم نيرم وسبحان الله تخيل سبع اش مَلايكه يأتون كل يوم وزئاتهم سبحان الله يتعبدون ويصلون ويسجدون عباده يبذح ثم يخرجون ولا يعودون وزوم سبع اش سبع اش مَلايكه يأتون صباحا وزوم سبع اش علم لسني تخيل سبع اش رب سبحانه وتعالى زملائك يأتهم لهم خمسات غيره بدح يوم سبع اش بدح يوم سبع اش يوميه سبعه شحيات ووت يومي وسوت يوم حدش دمان كم يكون يكونوا عمره لو مييركاد حرقله تو ورحسه لستور حتملسوا ن مكه ازيوم ندحرات يومو نزي بيت المعمور كم مكه كم كعبه ينزي اتو ملائكه ابزم ساعات ويتعبدون الله ويصلون ويسجدوا عباده يبزحوا مدحري يوسو هلزم سبعه شحياتهم يملسوا ودم ايملسوا ني ايملسوا ني أي بل انما سبعه شح قالو اتكمكمس سَنَزِنُ مَعَ الْتِي سَبْعَةَ حُمْرٍ نَرَبَحُ يَوْمَئِذٍ خَوْلَتِي عَدَدُهُمْ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَزُخُُّلُ دِمَانِي سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ بلو. أَنْتَ رَبِّي كَمْ تَنعَخَزُ جِبَاءَ كَ أَيُّ جُزْءٍ ذنب زللنا تقنبلنا بعدتي ذنب زي بالملائكه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك تسباك يا ربي ايتجزعنا كان كاليزك باك مقتصرين مالتي وسبحان الله رب سبحانه وتعالى زرا ديله حتى وحي كوردهم كولوسي سبحان الله فزع عن قلوبهم يسنبدو رب خالفنا خين خوف رب عصينا خين خوف لا عصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون ثم الملائكه تزئتم تسبيح زبزحوا عبادا رب سبحانه وتعالى زبزحوا رب خالب قوم مالتي فربي ارحمنا نعنا ثم الله مزخل عبادنا حق عبادتك كم تزغبك كان رب سبحانه وتعالى ربي اخلص يغبلنا ربي ذنبنا غفر لنا رب خاتمائنا يصبكم الله اكبر ابسمع اذا له عالم عالم لملائكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينهم رب اتت السماء وحق لها ان تطلم هذوان الرسول صلى الله عليه وسلم لم صنع السماء برحه تطت سميع حقا اتتتكتب يعني امم وملايكاتات ما فيها من موضع اربعه اصابع الا وملك فيها راكع او ساجد الا وملك فيها قائم او راكع او ساجد ملائكه يعني اذا اربعه تبعتي زين زغونه انتي ما علتي ما انا عندي زحمه جدفتي مخلوقاته وزاصت ميزه الدمعه تتلى زد ماني انت يرد اكبز حي ملائكه معره سمائي اتتت كتب السميع علو فربي رحمنا ونحن ضعفاء مخلوق ضعفاء سبحان الله جيتي عظما يا رب سبحانه وتعالى ولا يعودون في اليوم الثاني وياتي غيرهم من الملائكه الذين لا يحصيهم الا الله بده حرم ملائكه 70000 7 شي حمصو تيوموص ايملسوان يوم قالوا تحدث الملائكه يمصوا معلتاوي 7 شي تحدث الملائكه اسوا ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدره المنتهى فغشاها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشاها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها بده حرزه اب سدره المنتهى بس يحمر الرسول صلى الله عليه وسلم سدره المنتهى كمتي الشيخ عبد الرحمن السعدي لو زله هي في قول الله تعالى عند سدره المنتهى تبل نزاخ فصراء نقول له الشيخ عبد الرحمن السعدي انتايله هي شجرة عظيمه ابي الزياق الجاف ذقنت اوه زي سدره المنتهى الرسول صلى الله عليه وسلم أبزاء زياب الشعب لعل شوعتها سماي اللازه او أوم عباي عبي الكاز زي زيت زي زي وصفه يعني نحن راح توصف ناتا كن بصعيد دخل تع ناتا لكن ازيا ازيا عبايه جاف زخونت ام الله لعله شو فوق السماء السابعه سميت المنتهى لانه ينتهي اليها ما تعرج من الأرض وينزل إليها مغنيات منتهى تبه لا زلا من انتهى عند حرينا مالتي مقليات تقول زديي بون زورد ابا يتوزب دحريزي ما في الا الكرسي وايش والعرش زي اوم زي مكرشتنا الملائكه كبؤغن انتو خلاص تطويبل ابزا لالشعاعات السماء ابزا اومزي أب. زورد خن كباء زعرق ولا ديبو ديبو ابى تطوزبل سدره المنتهنه مكرشتها مال شي زي مدعريو كرسي زي ويدري عرش الرحمن سبحانه وتعالى والله فوق عرشه سبحانه وتعالى وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره أو انتهاء علم الخلق اليها ويدمانمتعيو تي بتيحم زلو علم نا يدك سبات نا كل المخلوقين زياده آخر سدره المنتهى كابقول لعلكن بارك الله فيكم الكرسي والعرش زي رب سبحانه وتعالى استأثر الله سبحانه وتعالى ها رب سبحانه وتعالى فلي مخان كرسي وعرش زي لكن شعاع السماءات الرسول صلى الله عليه وسلم بسحى جبريل عليه الصلاة والسلام بسحى وضع لي شعاع السماء زي سدره المنتهى وبسحى همزه ام مالتي أو انتهاء علم الخلق إليها أي لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك منتهى تبهل جل قد ماني ارحمك الله تزلع على زخنه بهم دم اب زخنه مخلوق تطوي بالمالتي حتى الانبياء والملائكه الرسول صلى الله عليه وسلم اب زيات تطويل والله علم انتهاء كلامه رحمه الله الشيخ السعدي نزى سدره المنتهزيه كم زيالو يقلصها مالتي بدو حرزي تشفن تامرنا يا رب سبحانه وتعالى وحي وسرده ازي زي بهال الله زوم زي حسن دس دب بالكتر ان كلخه ازي زي بهال معركه رهيبه يا رب سبحانه وتعالى بتوحي ثم فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاه كل يوم وليله فرضي بذلك وسلم ثم نزل فلم فلما مر بموسى قال ما فرض ربك على امتك بتحرزي رب سبحانه وتعالى ابزى صيدره المنتهى خمسه صلات عزيز يملقن امتك امتك كونك سجدى ذا 50 صلاه تابعوا كم دي صلاه نيران خمسه سبحان الله فقال 50 صلاه في كل يوم فقال إن امتك طبعا موسى عليه الصلاه والسلام دعوا وخلوان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحبوا فرضي بذلك وسلم حرائلهم على الرسول صلى الله عليه وسلم خمسه صلاه تقبلوا ما زملتني ربي وردوني ثم نزل فلما مر بموسى دعوا وخلوا وموسى عليه الصلاه والسلام بسبح قال ما فرض ربك من امتك ان امتك انت يرب فريض الله قال 50 صلاه في كل يوم مع التوي 5000 فقال إن امتك لا توق... لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه بني اسرائيل كناك هومونيوم انا دماي جريبيو حج بقى نصخ حمشت 50 صلاه بالزلقاسي رب دعني خفف اللي بيقوله امتكون 5000 مع التاي يقولون فارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك ان امتك خفف الله لي دعبل سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فوضع فرجعت فوضع عني عشرا وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضه على خمس اخر دا قدلت مسمتت صلاة نخسقدو بدي حريون تملي سمو رب سبحانه وتعالى بدي حريزي حموشتي فردي عزيزنا لنا يوم رب سبحانه وتعالى حموشتي فردي أزيز رب سبحانه وتعالى فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي انا واسيني ايلوم رب سبحانه وتعالى زيد ماني اغدي للوم من امتك مارسي افك سولومي حموشتغل لي خلو ايوم ايلو لائمى تشراشتن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يوم وفي هذه الليله ادخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنه فاذا فيها قباب لؤلؤ الرسول صلى الله عليه وسلم جنات يوم رامه بنحرزي قباتات رام قباب سقف مستدير مقوس انتدا اخبي بكوينه مخاني مقوس دولزلو كمانتيك مالتي ازي قباب نبلو نحنت دمى قباب نبلو ازي قباب قلنا نفلطينا يعني كبب زخنا ابي فتح زلو كبب ازي قباب نبلو جناد ما خمس سراره حخمزلو الرسول صلى الله عليه وسلم نبي رمنا قباب كمزلو لكن ازي قباب از خمسنا الدنيا قباب كنن مالتي بل بلؤل بلول لتوقته قباب بلول تسرحه لؤلؤ قمزلؤ ذقبازي فاذا فيها قباب اللؤلؤ تاع قباب البعله كل لؤله كل لؤله ورب سبحانه وتعالى يدمن جنة بعلو ادالي وازل فخمه كتكوني خم ترب سبحانه وتعالى زوله عدت لعبادي الصالحين الجنه ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر عين خارئ واز يفلت بلب حاسب كايز لعين الرات ولا سمعت اذن السمعت اذن خاو سمعته زيت فل ابل بقون كم حساب مزيكا زيت فلت اب جنن الله ربي خاب امي بلهنا كتم عن فردوس العلى واذا ترابها المسك ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى مكه بغلس وصلى فيها الصبح تحريز جنات راياتي تراد حمد ناتما لتي سبحان الله مسك يشم حمد الدنيا زيره كرمه سبحان الله ها تنقته بالكدانك كوفنبل ارادتنا لا كدانك يصير ادني وجل جنى حمد... شلي يحزل لنا الدنيا برته عامر مسكين وبعه كوف تلك سبحان الله تنان تنات خو لازم مسك زخاني زي كيل مسك ختامه مسك رب سبحانه وتعالى يقول مالك مسك كوفته له المسك لعله تتميتك قبه بلول لتسرع عقوب اب وش جناد ماني ازاي بهال ان عمرو سبحانه وتعالى كبهم مقبرنا بدحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوم كي وغى سبحان الله رايه اكلت اكلت درس سيدنا ز كله قعوزي مالتي سبحان الله ليت توقعيزم بيت المقدس كي دوم نبياس كي دوممسي كبيت المقدس من السماء كي دوم شوعات السماي بسيحم ذن حوشت فردي وقتي تفريدا واريدم من مكه ودحرزي اباجى فجر بسيحم قال اخي وقع كل مريت ما ادري معجزه نايروسول الله عليه وسلم قال ان رد ربي محبه نايروسول الله عليه وسلم يهبنا سنه نايروسول الله عليه وسلم حتى ليبرنا كابتي رسول الله عليه وسلم زي جبروه نغر بدعتا تربي يدحننا رب اغفر سهبنا خاتمنا رب اسبكو كتم اهل الفردوس الاعلى برحمتك الواسعه رب ختم اهل الفردوس الاعلى قدرنا بكم اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته